فإذا شقّت السماء، وفَكَانتْ وردةً كذبان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ فهم أيذى الله يسأل عن ذبيه ولا ما تكذبان يعرف المجرمون بسمائهم فناخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه هم التي يكذب بها المجرمون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 ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه قاسرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن هنّ الياقوت والمرجان، فبأي آل إربكوا تكذبان؟ هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آل